بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وعقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحطت يا أيها الإنسان إنك كابح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينطلب إلى أهله مسعورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا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 فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات لهم أجر وير ممنون